لشرح شرح مختصري كتابي رياض الصالحين كيزا نايبرز وخشيس النووي نووي ورحماته خويلبه دفع بما مستاء باب اليقين والتوكل واتى ان بابه باسي ضلنيابون دكا دكات وباسي تشبسون دكاه واعتدى به المسلمان يقين وضلنياي التوابيه امركان وفرمانكان اخويك ولبي هربان والتوكل بحشتواني التوالي بخواني قلبي لأي شيء كاركاني جاني يقين كارئل يقين يقين عيني يقين واتا إيمانه يزور بهيز إيمانه كبتو والثابت بلا سري تا أو كسي كواي هي يا أو خبراني كيبوي بس كلا ولا شرعه وها بها بيت وها لي دلنيابك كأنه ما او درجات ايمانه كاتل القرآن القران عز وجل بس قيامه بودكات كاتب زندوبونه بهشت جهنم محاسبه إخوة بس كاركان كان رجيدي اي تو هابا بيت وهذا النيابي لي وها ايمانه بهز بلاستي كأنما بتشو خد بيني تا، كأنما بتشو خد بيني تا. وهذا النائب لي، أو النائبونا في دعوتِ اليقين، أو الجورترين وبرسترين في لو في إيمانا. هلك السيء أو هابي، أو إيمان داركِ زور بالرزو، خوشوي سلاح وا وإيمانكِ بتوي بفرمان كاني خوي رب العالمين. فاشا فرمي والتوكل، باب اليقين والتوكل. أي توكل على شيء؟ جاء توكل. ما مصله القى يقين التوكل بك بسكت. بو لا بروي توكله بش بسن برهمه يقين انسان كننياب بدا صلاه اخواه كننياب بقدرته على اخواه كننياب وكله ذنوب ونواه كننياب انسان امان داروا شاكا غير بهشت هي انسان تخربكار بير سرق اخوان النبي جهنمي اللي في عشاء ازاي اللي في إنسان أجل مدلنياب يقيني بو درس بو توكوله و بشتوانته تواوي بخوايا أفرمي بخوايا كيف فرمو بيت هر او راستو ديتا دي إذا كوا فرماني خوايا راست بيه من بيدلنياب مكعنا بشاو خميني ما لا شي بدرس بو ايمان الله عز بيه توكوله و بشتوانه بخوايا كفرمانك راستو فرمانك الحق و ديتا ديت انجا توكوليش واتا اعتمادو بسني تواوي بخوايا الجيان وكتولجياندا ايكيت لطلب رزق لا كاركدين بو اسلام مندوبون بو اخوي عزوجل في السنين له رشيكس في السنين لبرسيتي لنبوني ترسنين لويكوا استاذ عبد الريق اقر بيت الرقاش بشتيواني با اخواك اخوي يفعل اذا كان اخوي تعالك قال قال اسانكاد اول توكل با اخوي بولبين بو ييغمراني فصلاه والسلام اخوينا سلمي اول توكل با اخوها هو أما نبتش السوبل بخواته على لك أنت فرمان خواتي وجيك الدواء صاحب كاني أو أولياء برزقاني خواته على صالحين بيش يمسل صالح من أما متوكل على ترسان نبو آية بعاني تجيب خوين بعاني بي أقول إن شاء الله خويا رب العالمين بعاني رزق تما باني ريت ناء ترسان ترسان لبيدو .فكل يوم بخواتي على أبوه كخيار رب العالمين رزق من أداو بذر ما ناك هتالس الزويابين هتالحياة ما هي برزق ما هي لك أصنع أثر سان ساو شوري كصنعون أنا قلت خيار رب العالمين في الشوال ما أنا في حق باصهين أميج برهمي أوي قين أبوك الأذلي أبوه خايف فرمي من إن الله يدافع عن الذين آمنوا خيار رب العالمين دفاعك كرأي مداران إن لا نصل الرسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وَيَمَّا يَقُومُ الْأَشْهَادِ إِمَّا بِغَمَرَانِ خُمَانَ سَرَخِينَ إيمان دخان سرخين أو أنك الدين يخوا سرخين سر عن دخين إن تنصر الله ينصركم اگر أي دين يخوا سرخين دفاع له توحيد بكم دفاع له صنود بكم سرتهن دخين باجيرتهن أكين ثابتة أكين أما فرمان يخواه إنسان كبا وري بفرمان يخواه أبو ظلنيابولي بشتوىني بخويت على شيء كأيشك أو كاركأ ترسلك أزنية سست لا أزنية فشل ما مستشفى آتي جناوة لقرآن فيجوز يخويت على وشان فرموده لفرموده كان في غمار يخواه صلى الله وسلم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 امام لسلطاجر سجان مل سلطاي من جرى رمضان عثمان رياض الصالحين ككتابك يبوخذ دربالي آداب وروشت ايمان وتقوى المختصر بختك مل بشر اما كله درس منايا بختي رياض الصالحين لبيش ام آداب الزاد كثير ما مسهنايتي امام النووي بل عليك او كسيكه مختصر دون هنا باسي غزاي احزاب لك كغزا احزاب كسند الترك و ده هزار شاركوا تجداري عربي كوب وديجي في غمري خواص الله عليه وسلم كإسلام للرقة ده كان بإحسابي دوري مدنيان دا مدنيان حصار خسر زور صغرتي سكوت سالم صمنا أقل إيمان توكلوا يقين التوام بخويا جورهبو بعلم ما لما مصتا بختقي هنا وامره بس هي غزاي دائم إيمان تاقي الغزاة يوحد مسلمان كعسّياني في غمار صلى الله عليه وسلم. الستاي غزاة كان مسلمان سرقو ديجي بلسّيانا. دوجمنا أنت يا لقد جبل رومات بيه غمار نفر مي أجر إمام. دالاش إمي برد. ليش شولبو ساحة نيان أخوارها. كاد يبيني ندوجمنا الرائع كير. ما مسلمان دیگه نخانیم بجیم، آخانیم بجیم. دوچندش کن. اول بشه آقای رو هد نخواره و کافران خلوصت هانسند. او کیواین لیگرد نو مسلمانش کسی هنره. اسیانی پیغمبر خواین کلم. آقای لو غزایده حفته مسلمانی براز کجیران لپی نای خوای جوله. مسلمانان تویی برندالیکی زور سخ تا پیغمبر من صلّا صلّی سری مبارکش که اندکانه کیش که اندام تشریخ و نایبو. شندها صحابه براسی برندال بونتیش قالوا لنا راح تجبن كاد الجيش لي يجاب نوا ابو سفيان قش للمسلمين بيت قائد جيش قوري عربي, عربي, عربي, عربي اسلام لپنایی نتوان خاکو شتی نبود خالق واتر حاضر ببی ولاد پیغمبر خواه شری عربی دیگه دونه خیر اسلام بو خوا شرکه بو اسلام کادر جابندگی ابوسفیان حاوله که دادی سانجیشی کوک کرده و حالا اثناء شرکه او دیوان محمد فرصت شاکه شکسته ناو امچاش نم دینه وا انجا کومالک هاتن ولی أصحاب کانی پیغمبر خوا پیغمبر خوا صلّ الله سفر می أبو سفيان جشعي حازق بدوته الدبال هوجم كان سرتان ترسان هابي بخوته أنا بتشنوا ها بس أنا آي إيمان ده أنا ترسان يعني آه ما دم الدبال أبو شر وبجن جل فينا يخاف سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشواهم آواني أو أصحابين دوري في عمل إخوة كخرشي فيعني جود واخرشي كوبلوته بجن جيش الكو سوبر جيزور دوبر حاضر مسلح وجانتا لتهم بنو بدا الكجن بيدرس ليانا سبحان الله فزادهم ايمانا امجان جاو برزانا ندرسات شو كان بشكي وراب كان والله معن اش تي اتينو حافظ على ما كجراو بيغمل من بريندارو براسي شخص ما هنا نا فزادهم ايمانا ايمانا زي ذكر يعني تو الجيش وجان الديس بادي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 تاعدين كسيك إما كيف يدمن بيو بس تبي بعدين كخوات على يا بس مانا خوات على كذي دلنا عبد الله كوري كورع بعز فلمي حسبنا الله ونعم الوكيل قصي همبي يا غماري إخوة إبراهيم همبي يا غماري محمدا صلى الله عليه وسلم إما دران كاتي إبراهيم خص أجره لسر توحيد بتو صنم مكان كافر كان إيش كان وتنكيهن بتنج كانوا وواو قال فتن قال اذن فتايا جنجا يقال عنه ابراهيم فين ابراهيم جنجك فابوا او جنجبو جنج فابوا اري امانه باطلا برسمه غير حرام وشركه اغريك خسنابي كردو ابراهيم خسنابي خ ابراهيم خسنابي فرموا حسبنا الله ونعم الوكيل خواما بس باشرين كسك كافيما وبش بس الخوايا بس ابراهيم الصغلة رثغتي ويفرموا مسلمان لقد بيغمروا فاي بون للروج السغلتيه كخناوي بون سكن كم بما ابو برسي مندو و تندجمنان قريش ابو سفيان امدان بين دبرلتهم بدنا وجسس بلاحه وجن حسبنا الله ونعم الوكيل براسي بيوسه اي مش له السغلتيه بوين كترسم كوت برمان برن حسبنا الله ونعم الوكيل خواما بس بشتي وانا ما اخويت عليا كفاتا يا فانقلبوا بنعمه من الله من قرانه بني عدي فايت على ابو لم يمسسهم سوء ا او شرك فياب ولا توش الزينب ولا تج بنانوا رضوان اخوي تعالى كتبن اخوي تعالى اخواجي خوان فضوا رزقو خوان اتصلات القدر وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه اعتمادي توابي لصراخات جواربي وبرخاب بسمو بيشت أستورم بفرماني خواي تعالى خاب بيشت إوان بي فهو حسبه أو خواي بسا خواي عزوجي بسا بن بقول وبقول تقولي هلا سكارا كان يا ترسي لك أصني وباقي لهش يغني لهش هلا شيء يغنيه فاشل ما مستعدو فرمان هدا ودوه لفرمان هم في غمار خوايا صلى الله عليه وسلم لفرميه وعم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عبد الله يقول عباس عبد الله اما زي في غمرة عباسي باوجي مامي بغمره صلى الله عليه وسلم واتاه صحابه كرصحابه مامو اما زي في غمرة حزام وجرناه فالمي بغمره خا كاني لدعائي كان يدعي لك بدعائي خوتين اي فرموا اللهم لك اسلمتو خوايا من تسليمي توبهم، تسليمي فلما تسليم <كهنبوم> تسليمي حكمي توبهم، هم <أم> الملكشم بتوخواي <ولا> وبك أمنتوا إيمان بتوش ناوكتو واحد الأحدي بشريك تاكو تنهاي، وعليك توكلتوا اعتماد من تنهاتو بجتوني <بش> مني، بجتوني <بش> متى تنها بتويا <كيفية> ما بجت <بش> سر <أصور> بمتو، وإليك أنبتوا جرام وبليتوا. قرام بلى عباداتي تو تنها لسر يا او لخاصة أو كلمة فلموا عليك توكلتو في غمري إخويا إخو شو يستخويا فلم إخويا من توكل بجت وانم تويا وإليك أنا بتو بلا تو قرا وبك خاصمتوا إخويا لبيناوي توش لقودش منان أجنم مناقشوا مجاد لكم لبيناوي تو إخويا قرر مهرمان بديجك بباروناتهم حجامة بارسكمو أما يق قاعد بكم كإسلام حقه اللهم أعوذ بعزتك ويا فانا اقرن لا اله إلا أنت هج معبود اغني بالحق <تصفيق> سبحانه وتعالى هذا حديث ادريجا لا هدف اخذه في الميم فنادى قرن اخويا الذي لا يموت تو والجن هم اخر حديث لبابا دفرموا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابي هريره كيكي غلا الصحابه رزقا في غمر اخوه صلى الله عليه وسلم تاشر جار في ان دفرموا اي أبا هريره توشون امهام حديثه لبركه تشون دبيل كماوى فرموا برا انصار كان من خليكي زرعاتك اشتكال زيزالي خيان بن مهاجر خليكي تجارتي بازار أبا هرير براشتان بنان الزقيق لغل في غماري خوايا أجيام خزم الكارب هرق لغل في غماري خواياهم صلى الله عليه وسلم بو يفير علمهم في الحديث تاد بن أوهم حديثة كمن دير تانا أنجا كناوي عبد الرحمن كل الصخرة دفرمي في غماري خوايا فرميتي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير رواه مسلم في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم أتيت بهجته كمالانك كمالانك ثاني وهذا كمال مصمّانك أصنع بهجته ولا دارج دا ضليان وق وضلي تير بالاورواية ضليان وق وضلي دو تفسيره كان تفسيره كان تعالى كيف بوخوي خذ الناك أتو؟ كل قيد رجلي زاد كوناك الكناكي. بعدين سند رجلي. أوله متوكل لساتوا جورا. ترى أوله. أو هم تشول أجوبي بسوق أتو بيلاء أسمانو كواترو كور كرو بزمرزمة. كديا أفرن قوم عن اولا وكلب كوملا بيواني هم امتي من اولا لا سر اخوه متوكل ا دري انو جولد تيروايا اولا توكلن با اخوي غوريها ترسي الرزق نيا او يمر بايكن با اخونا جيم اذا حدا اخون دواي درسن با اخوي بازار تين درس كويت شاو شنو كننوا اولا دوم ولا ما زور نرم بيغل وغشا ضل نرم دل ناسك بيفيل بخداع بي دليان باكو باكو كساين دليان باكن امره ربن ناخذ جدره درنا مينيت دليان نرما وكساينكن دليان قيني ثانيه تو قلت بلوور تيري شويه تيري فلور توي صحان الدانيه ديكي طريب ويدو نختق قريب يعني ترز او فياوان اخواتك اسنب هشتوه دليان رونو باكا. دلين باكا. دلين باكا. دلين باكا. دلين باكا. يقين توكل حرض شأن عبادة عبادة قلبين أبي إنسان أو برد ضنيابة كفرمان إخوهم يحق راستها في قمري كهم يحق راستها ضنيابة لي كبش أخذ بينيته وهذا ضنيابة لي كأنما بش أخذ بينيته خبري غيبنا ديارك أنا هركتي أوها بي أو مرتبي يقين بدرس هناوة أو نت توكل لسرقابية فلس النبي دها سكوتية مكة بناه حرام وحلال ولا بس كوبك ممال كوبك ما نقله برس مريم إيش نميلت ظل نيابة في غمرة فرمي صلى الله وسلم إن الرزق لا يطلب لعبدة أكثر مما يطلبه أجله رزق بدوي بدك خوانا كذا بدوي عبد الأكوي زياتر لأجله كت شو دايم رزقنا بأجله كرزقنا ما أو ستأمرت هتاكو رزق لسه الزاوية تو حياة تهيأ خرجنا ما أوسكت أمري فرسنا هينا بعد، أما خاله خاله هيدر زنعان دفرمون يقين أونا مهم إيمان، ناج نابيد، إيمان, نابية. بر إيمان يقين نابيه، بس يقين إنه بلي إيمانه فت أو إيمان إيمانية، فلها أريمشتوى هي وغيبة هي ومشتوى، يعني أو نفاقه، بي كفرمان يخوها ويك فرمويت الى دواروج تشمع النبي لا خير ولا شر قناعتي بهبل ظنني بك حقيقه وايش يوقع في هذه يجلب ونكرس او يقين النيه كي يقين النبو ايمان الجنيا دواكب الاخوه يقولون هلبان كما حال كما كيب بلأي يفر هموا سلامت بي وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمن أم يجيب المضطر واذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض